شبكة الأمجاد الإسلامية تقدم. جبت كالريح كالريح كالريح قوية. جبت كالنار كالنار كالنار, كالنار وضيلة. جبت كالريح كالريح كالريح قوية قوية. جبت كالنار كالنار كالنار وضيلة. سارت بالعزم فتية. طارت كالصفر أبية. سارت بالعزم فتية. طارت كالصفر أبية. أثلا أثلا قافلة يا قافلة مهنية جبت كالريح كالريح كالريح قوية جبت كالنار كالنار كالنار, كالنار وضية جبت كالريح كالريح كالريح قوية جبت كالنار كالنار كالنار وضية سارت بالعزم فتية قارت كالصفر أبية سارت بالعزم فتية قارت كالصفر أبية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 ثنيه هبت الريح اللي الريح قويه قوي كبت كنّا كنّا في وضح النهار سيروا يا صحفي حتى نتعلم مهنا شتى سيروا يا صحفي حتى نتعلم منها نشتا. نتقن خمسا أو ستة ونعول أخا أو أختا. نتقن خمسة أو ستة ونعول أخا أو أختا. أهلا أهلا قافلتي أهلا أهلا قافلة أهلا أهلا قافلة. قويه جبت كنار كنار كناري وضيا ثبت ريح قلبي الريح قويه او جبت كنار النار مضيئة صارت في العزم ذاتية صارت في, في الصدر أذية أهلًا أهلًا قاتلتين يبقى في المهنية خلو كسلا أو نوما ما فاز كسول يوما ودعوا نقدا أو لوما فالله معين قوما ما فاز كسول يوما ودعوا نقدا أو لوما فالله معين قوما فالله معين قوما أحيو أمجاد الأمة لما كانت في القمة وزيلوا هذه الغمة علم بعنو الهمة أحيو أمجاد الأمة لما كانت Jabat jari, jari, jari, jari, jari, jari. Bawa ia, bawa ia, jat jana, jana, jana, jana. Jangan jangan, jangan jangan. Sialat fil azm babi, babi, sialat fil azm babi, babi. Sialat fil azm babi,